اذكر الله وهل الواصل لي للنبي المصطفى للنبي المصطفى خير البريه مثلي بدر جنور امستجلي مثلي بدر فنور امستجلي زهت لوطاني به زهت لوطاني به ارض الوطن ادور ذكريطاها معطريه وجيت ادعو لي صاحب الحفل هديه وخلي على حب النبي على حب اهل البيده بشريهم شريا وطاريهم ينور ذم يسلي مثل طعم العسل وسط الخليه يزيد الخير واصحابه في اللي عطايا مستمره هاشميه عطايا مستمره هاشميه ديناي والروضه هي عسمن الحاضري يستبلي علي يسقيني ويعطف علي على محمد الا با صلي عدل لمظار وما ذارت مطيه عدل لمظار ما ثرت مطيه